الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما الله به يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدَمُ اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين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 فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِنَّ من الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الْأَنْهَارُ وَإِنَّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ منها لما يهبط من خَشْيَةِ الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثُمَّ يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وراءه وَيَكْفُرُونَ بِمَا مصدقا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا فلم مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ قبل اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كنتم مؤمنين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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا هذا بلدا آمِنٌ وارزق أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله من واليوم مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ النار وبئس عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يرفع إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إِنَّكَ أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أُمَّةً مسلمة لك وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 يَا بني إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الموت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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا اللَّهِ ومن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين, ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 فأولئك أتوب عليهم وَأَنَا التواب الرحيم إِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وَالْمَلَائِكَةِ والناس أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياةٌ يا أُلِلَّ أَلْبَابِلَ لعلكم تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم الرَّفَثُ الصيام الرفث هُنَّ نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله تَخْتَانُونَ كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم, فتاب عليكم وعفى عنكم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 لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ الله غفور رحيم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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الْحَيَاةُ الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 وَمَن يرتدد منكم عَن دِينِهِ فيمت وهو كافر فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هم أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِنْ عزموا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن, الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعطلوهن ان ينكحن ازواجهن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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا للناس كالذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ ذلكم أَقْسَطُ عند الله وَأَقْوَمُ للشهادة وَأَدْنَى أَلَّا لا ترتابوا